كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أصلا إن جع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 إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك لَنَا وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم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 إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا أَبَدًا أبدا وكذلك عَلَيْهِمْ عليهم ليعلموا وَعْدَ وعد الله حق وأن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 سيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجبا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدة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 تلقي فيها على الارائك نعمه الثواب وحسنت منتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعنب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرع.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 ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. قال ما أظن أن تبيد هذه ابدا وما أظن الساعة تقاد.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 قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا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 مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيبا تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا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 أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات وَالْأَرْضِ ولا خلق أنفسهم وما كنت اتخذ المضلين عبدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا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 واتخذوا آياتي وما أنذروا هزواء ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا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 جعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي قبا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوَتَهُمَا فَتَخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ صَبَأَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَا أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبَأَ قال أرأيت إذ اوينا إلى الصخرة فاني نسيت الحوت وما انسانيه إلا الشيطان ان أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على ما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل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 قال ألم قل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلوت من لدني عذرا فانطلقا حتى اذا أهل اهل قريه استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض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 فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا منه زَكَاةً وَأَقْرَبَ رحما وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلاَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لهما وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا فأراد ربك أن يبلغ أشد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 وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أَعْيُنُهُمْ في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أَفَحَسِبَ الذين كفروا يتخذوا عبادي من دوني أولياء إِنَّا أَعْتَدْنَا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم أَعْمَالًا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صلعا اولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقاء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 إنما إلهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا